الم تلك الم تلك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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ من رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 قَدْ جَعَلَ اللَّهَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوَجٌ وَزِيَانٌ هَلِ النَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا كُلِّ شَيْطَانِ الْرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَأْسِيَ وَأَبْتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شيء موذون وجعلنا لكم فيها معيش ومن لستم له برزق وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين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 قال يا إبليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين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 قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جهنم لموعدهم أَجْمَعِينَ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إِنَّ المتقين في جنات وعيون وَدَخَلُوهَا بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانين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 ونبئهم عن ضيف إِبْرَاهِيمَ إِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إِنَّا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على السني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بل جئناك بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِ منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل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 وَقُلْ إِنِّي أَنَى النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجَمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ